شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمدون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِقِبَلٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ مُدْيَنًا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 إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قَوْمًا فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمة قَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَهَبَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمَبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلَ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دَخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْتِمَنَكُمْ سُلَيْمَانَ لَا يَحْتِمَنَكُمْ سُلَيْمَانَ وَهُمْ لَا يَشْعُونَ فتبسم طاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأنخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الظالمين هذا شديدا أو لا تبح عنه أو لا يأتيني مبين فما غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجيت من سبئ بن بني يقين فما غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجيت من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 الملوك إذا دخلوا طرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يخالون وإني مرسلة إليهم بأدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء الله خير فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهذه اليدكم تفعون ارجع إليهم فلنأتي النوم بجنود الله بل لهم بها ولنخرج منها وهم صابرون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 الكتاب أنا آتيك به قبل أن يغتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من صل ربي ليبلوني ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت في لها كذا عرش قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله ها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوانين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أقاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقا ليقتصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبلا حسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم دفنوا وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبته انه واهل و ثم لنقول ان مَا ثم لنقول ان لولده ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشون فأنظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وَهَنِيئًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ هَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّتَجَاهِلُونَ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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأوطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير